يقول هل داعش من عمومي أهل السنة أو من اهل السنه في العموم؟ تقصد اصل انتسابي فاصل انتسابي منتسبون من الى السنه في مقابل الشيعة داخلهم خوارج داعش هذا اختصار للدوله الإسلامية في العراق والشام فا هؤلاء يكفرون التكفيريين تفهم يخالفون ايمن الظواهري وإمن والمظهر ينصحهم نصائح كذا و... وداعش معروف ارتباطهم الس... ال... ال... يعني هم يتبعون في الاص تنظيم القاعده ولكنهم اغل اكثر غلو من تنظيم القاعدة وحصل بينهم وبين عامه الكتائب التي في... في سوريا قتال حتى بعض الكتائب التي تتبنى افكار تنظيم القاعدة كجبهه النصره وما إلى ذلك خوارج ايضا لكن يقاتلون هؤلاء ويقولون هؤلاء ماذا بكفرون وابعضهم ياخذ هؤلاء وياخذ هؤلاء واسرى وربما اعدامات و... لان هذا خان وارتد ولحق بهؤلاء و... و... وامور سيئه تجري في اثنائها مرة وذكر أن... يعني امور كثيره انا لا اريد ان اذكر أتبع التفصيلات ولا يفرحوا بسيطرتهم على الموصل في العراق ولا بسيطرتهم قبل هذا على على الرقه في الشام لان هؤلاء لا تقوم لهم قائمه هؤلاء لا تقوم لهم قائمه وان قامت لمده يسيره هذه المده اليسيره قد تكون سنوات لا لا تعجب فانها الى زوال وتزول ويعقبها شر وسوء على الإسلام والمسلمين الان احد الاخوه يذكر لي قبل الدرس ان ايران تقول انها مستعده ان تدخل إلى العراق رسميا هم من قبل داخلهم مستعمرون من قديم منذ, منذ سقط صدام انه يدلون الدخول رسميا لمحاربه من داعش ثم داعش طرح عن اتهامات بالتعاون مع الكفار ودعم هذا يعني تتهموا به تنظيم القاعده في كل بلد والدعم الأمريكي والدعم الكذا والى اخره فلا فحقيقه انا لما اخبر ان داعش سيطر هذه السيطره انا احزن لماذا شخص يقول طيب اليس داعش خيرا من الرافضه ايه ممكن على اعتبار ان الخوارج بحالتهم الان اصحوا اسلاما من الرافضه او يعني آآ آآ يعني عندهم الامر افضل من الرافضه لكن أنا أنظر إلى العاقبه والى الواقع طبعا الى الواقع والى العاقبه هذا عاقبته ماذا حتى تظن أن عاقبه في لمصلحه اهل السنة؟ هذه الموصل التي كان يمكن أن تكون هي محافظة في الاصلي تنسب إلى السنة وفيها ما فيها الان اذا جمعت جيوش امريكيه جيوش كذا ايرانيه جيوش كذا في النهايه ليس في مصلحه اهل السنه بل يكون شر وسوء على اهل السنه ففعلم ان الخوارج هؤلاء وتنظيم القاعدة وداعش من افسد من افسد التنظيمات التي انتسلت إلى فكر القاعده والخروج عن جماعه المسلمين فهمت يعني حتى بعضهم السعوديه انذرت الذين هناك حتى يرجعوا الى السعوديه ولا تسقط عنهم الجنسيه فقالوا بعض السعوديين هناك مزقوا الجواز السعودي رصوا في دول في الدوله الاسلاميه دوله العراق والشام ال ولا يعني هذا اننا مع الروافض صلى الله ان ينتقم من الروافض وان ياخذ ظلام الحالك الذي سمى نور الملك وان ينتقم من بشار الجزار وان يزلزل الارض من تحت قدمين وان يهلك هو ومن يهلك جيشه المصيري وان ينتقم منهم وان يدمر عليهم نسال الله سبحانه وتعالى ذلك بين الاذان والاقامه ونسال الله تعالى ان يكفي المسلمين شر داعش وامثالها من فرق الخوارج وان الله تعالى المشفق ولا حول ولا قوة إلا بالله